جناك هاتفين في كل اربعين جناك في كل اربعين جناك في كل اربعين ذبيك يا حسين ذبيك يا حسين مشاي نتنافس واحدنا يحلم لو صبح بالمعركة فاريس مش يجينا الكربلة عالموت متنافس واحدنا يحلم لو صبح بالمعركة فاريس يصبح حبيب وجوله مسلم وعابس يصبح حبيب وجوله مسلم وعابس على ما هم ضوف نحن صادقين نمضي على ما هم ضوف نحن صادقين ناداهاتف في كل 40 ناداهاتف في كل 40 ندبيك يا يا حسين هجنا للصبط مولانا ابو احفاد الشمر كل عام لنزده نهمنا هجنا للصبط الشمر كل عام لنزده نهمنا طفنا الى ميعاد نهمنا نسمن طفنا الى ميعاد لما انا الحسين. بخدمة الحسين بما أنامر هناكم بخدمة الحسين جئناك هاتفين في كل أربعين هاتفين في كل أربعين لبيك يا حسين لبيك يا حسين جئنا لغلي ما بشغب لا طمع لا غير. هاي السوارط سادنة وارواحنا الراية هينا لأبول يما بشي غفلة طمع لا غاية هي السوارط سادنة وارواحنا الراية هينا لأبيوا لما بشي لا, لا غاية ايشوار تساعدنا وارواحنا الرايه واليوم نقصد حضرتك كل احنا مشاي واليوم نقصد حضرتك كل احنا مشاي نمشي على جمر الغضاء ونرفع الجبين نمشي على جمر الغضب ونرفع الجبين دنفيك يا حسين دنفيك يا حسين طول المواصب سيدي لا ما يمنعونه احنا العراق ما يضخ كلهم يعرفونه طول المواصب سيدي لا ما يمنعونه احنا ما يضخ كلهم يعرفونه طول المواصب سيدي لا ما يمنعونه نلعاق المايط كلهم يعرفونه زاد فيهم هلعب خلهم يلاقونه زاد فيهم هلع سوف يرون المرتضى في ضربه الوتين سوف يرون في ضربه الوتين الهندسة الصوتية والتوزيع باقر الحكام المنتاج محمد العبودي أدى المنشد الحسيني عدنان الوائل الكلمات للشاعر الحسيني رحيم الوائل ونسألكم الدعاء